بسم الله الرحمن الرحيم أتام الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء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 شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قفض السبير ومنها جائر ولو شاء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 وتكون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درى لكم في الأرض مختلف الألوان إن ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض أشياء تميدكم وأنهار وسبل وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلاماتهم وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَا الَّذِينَ لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون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 فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذنهم ويقول ويقول أين شركاؤك الذين كنتم تشا قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء أعل الكافرين الذين تتوافعون ملاك تغالين أنفسهم فألقوا السلام ما كن خالدين فيها فنبئس مسوى المتكبرين وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولن ولنعمد في جنات عدن يدخلونها تجري تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم بما طيبين يقولون يقولون سلام عليكم أدخل الجنة بما كنت كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين عشرة لو شاء اللهم عبدنا من دون من دونه من شيء نحن ولا أبا لنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمّة رسول أن, أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله وجدنا بالطّعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال؟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 حقوا ولكن أسر الناس ولكن أسر الناس لا يعلمون ليُبين له الذي يختلف فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قول جئنا اذا اردنا ان نقول ان نقول لهم كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنفؤنهم في الدنيا حسنا ولا اجر الاخره اكبر لهم كانوا يعلمون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 أو يأخذهم في تقلبهم فما بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ويفعلون ما يأمرون وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَى نِعْمِ السَّمِيعِ الْإِنْمَاهُ إِلَى هُوَ إله وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَفْرَحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاحُ أَفَقَيْرًا اللَّهُ تَتَّقُونَ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن معنا كنتم تفكرون وَيَجْعَلُونَ ريحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بانك فضل وجهه مسودا والا وجهه مسودا وهو كضيم يتوارى من القوم من سوء ماب الشعب أَيُمْسِكُمُوا عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألفينتهم للكذب أن لهم أن لهم الحسن لا جرم أن له نار وأنه مفرط فاللهم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان وعملهم فهو وريهم يوم وله عذاب أليم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 الارض بعد موتها إن في ذلك آية لقوم يسمعون وإن لكم كل عامل عبارة نصيق من ما في بطونه من بين فرثه ودم لبنا خالصا لبنا خالصا وَاللَّشَارِبِينَ وَمِنْ ثَمارَاتِ النَّخِيلِ وَالْعَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرَةً وَرِزْقًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرَةً وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِك لَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحن أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجل ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سهل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فَأَذَا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم مِّنْ نَّفْعٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا إن فال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلاً عبداً لم يكن لا يقدر على شيء ونرزقنا ونرزقناه منا لسنا حسناً فهو ينفق. فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر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 لمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة لعلكم تشكرون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 وَجَعَلنا لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَالِهَا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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء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 فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أنك شهيدا عليهم من أنفسهم وجنابك شهيدا علىها ونزلنا عليك الكتاب بيان لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكافا تستخذون ألمانكم دخلا بينكم أن تكون, أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبدوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمم واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ولا تسالن عمّا كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما فقدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله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 قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم لسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا الله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكرهها وقلبه مقمعٌ بالإيمان، ولكن من شرحب قصري صدر فعليهم غضب، فعليهم غضب من الله.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 الخاسرون، ثم إن ربك للذين هاجروا بعدما فتنوا ثم جاهدوا، ثم جاهدوا وصبوه إن ربك إن ربك بعدك على غفور الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.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 فكفرت بأنع من الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَأَشْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ إن كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزِيرَ وَلَحْمَ الْخِزِيرَ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِهِ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 ان الذين يفترون على الله كذبا لا يفيحون متاعا قليلا ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في آخرة لمن الصالحين ثم أوحينا ان كان السامعون من لاه ابراهيم حنيف و ما كان من المشركين انما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون